بسم الله الرحمن الرحيم موقع اهل السنه السلموي نقدم لكم ان شاء الله اليوم هنحاول نخلص الوديعة والادارات ان شاء الله تعالى باذن الله ان شاء الله ولا لا ان شاء الله فين اوكي حسنا مالي كان قصدك على قصدك اخواننا كنا خلصنا درسه تبرز اولا وثانيا قبلنا مثلا ربع بيقدم كلمه ام ا الرحمن الرحيم مش كده كده مشان الحال بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى باب الوديعة الوديعة اسم للمال المودع عند من يحفظه بلا عوض الوديعة اسمه انما المودع عند من يحفظه بلا اي وض يعني يحفظه تعاونا على البر والتقوى لا يتصرف فيه وانما يحفظه لصاحبه هذه الوديعة يحفظ المال بلا اي وض لصاحبه طيب على هذا التعريف اللي بيسموها ودائع الان في البنوك تكون وديعه لا لسبدين السبب الاول ان البنك يتصرف فيها يتاجر فيها والاصل ان الوديع لا يتصرف فيها الامر الثاني ان البنك يضمن على كل حال أما المودع أمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط فما التكيب الفقه لما يوضع في البنوك في الحسابات الجارية التكيب الفقه أنه قرض تنطابق عليه جميع أحكام القرض لأن تعريف القرض بالفقه المال المعطى لمن ينتفع به ويرد بدله فالبنك يأخذه ينتفع به ويرد بدله لان هو قرض تجري عليه احكام القرض ومن ذلك عدم جواز اخذه صاحب الحساب صاحب الحساب الجاري هديه من البنك ما دام الحساب مفتوح ما دام حسابه مفتوح قال رحمه الله وهي امانه يبقى يد المودع يد ايه امانه نتقدم معنا ان من اخذ مال غيره باذنه فهو امين من اخذ مال غيره باذنه فهو امين قال وهي انانه لا ضمان فيها على المودع ما لم يتعدى طيب ثم ذكر رحمه الله تعالى بعض حالات التعدي سيبدأ الآن يذكر بعض صور التعدي قال وإن لم يحفظها في حرز مثلها الحرز في الأموال الحرز اللي يحفظ فيه المال يختلف باختلاف الأموال ويختلف باختلاف البلدان واختلاف الأزمان فمثلا واحد مسافر فأودع عندك سيارة حرزها المعتاد فين الجراش أودع عندك شاتن حرزان المعتاد فين الزريبة الزريبة كلمة عربية في فصحة الزريبة كلمة عربية في فصحة في زريبة غنم ذكرها نبيه في الحديث صفل. لا الزريبة ده حيث تنفر ما بيش في الجنة زرايب بالمعنى اللي هو آه, اه اودع عندك ورق نقدي فحطيته في الجراش ليه حرزه اودع عندك ذهبا يكون طبعا حرزه اكثر احتياطا من طيب فإذا لم يحفظها في حرز مثلها عنده جراش مثلا ولا ضلر عليه في وضع السيارة فيه ثم في وضعها أمام البيت على غير المعتاد في المنطقة فسرقت يضمن إن لم يحفظها في حرز مثلها أو مثل الحرز الذي أمر بإحرازها فيه فرغم من عادة الناس مثلا كما هو حاصل إنه يوجه في العربية قدام البيت قال لا يا فلان انا بخاف اني احط الثار عندك انت تحطها جوه السور ساعه قال خلاص انا بحطها جوه السور فجاء يوما فاخرجها خارج السور فسرقت يقضمن هذه امثله للتوضيح لك طيب قال او تصرف فيها لنفسه احيانا بعض الناس يودع عنده مال ورقي مثلا فيتصرف فيه لنفسه يكتوي يصرف ويصرف, و... ويصرف و... وينفق في الاخر يرجع هذا غلط هذا من وقت ما تصرف لنفسه انتقلت يده من يد الامانه الى يد الضمان انتقلت يده من يد الامانه الى يد الضمان عند طائفه من العلم حتى بعد ذلك لو تلفت بلا تعد ولا تفريط يضمن ان هذا التصرف اخرجه من يد الامين الى يد الضامن قال او خلطها بما لا تتميز منه كان يكون عنده ذهب مثل الذهب الذي اخذه بالشكل والصوره او يكن عنده شاهك الشياف فخلطها فيهم او نحو ذلك من انواع الخلط الذي جعلها غير متميزه عن ماله او اخرجها لينفقها ثم ردها كما مثلنا قبله او كسر خاتم كيفها طبعا قديما كان حتى الى اهد قريب عارفين الرصاص دي خدت بالك كانت موجوده في على على الاكياس اللي تحفظ فيها الاموال او الذهب صاحبها جابها وادها له حتى يطمن ان ما حدش او كسر ختم كيسها او جحدها او امتنع من ردها عند طلبها مع امكانه ضمنها يعني في جميع الصور السابقه في جميع الصور السابقه وان قال ما اودعتني ثم ادعى تلفها او ردها لم يقبل منه انت لما مسافر اودعتو ذهب او مال نقود ورقي رجعت اديني الوديعة لان انت ما اديتنيش حاجة ثم بعد ذلك بيوم قال خلاص الوديعة بتاعتك اللي انت كنت حاططنا اياها تلفت او رجعتها لك لا يقبل منه الأصل أنه أمين وأنه تقبل دعواه في الرد والتلف لكن لماذا لا يقبل قوله هنا لأنه أكذب نفسه فخرج من حيذ الأمانة ما وبعد قال ما ادتنيش وبعدها قالت ادتني بس تلفت أصبح لأن كذبا أكذب نفسه فهذا الكذب أخرجه عن حد الأمانة إلى الخيانة وبالتالي يضمن فالتالي إيه يا طبعا معلش احنا هنمشي بسرعه عشان نخلص الاجارات ايضا وان قال ما لك عندي شيء ترجعت من السفر قلت له هات الوداعه قال ما لكش عندي حاجه دي التساؤل الاولى ولا غيرها ما لكش عندي حاجه تو ما ادتنيش حاجه ما لكش عندي حاجه كلمه مجمله اما ان تفسر ما ادتنيش حاجه او اديتني بس رجعت لك اودتني بس تالفت فلما كانت مجملة يقبل تفسيره لها قال رحمه الله وان قال ما لك عندي شيء ثم اتبع ردها او تلفها قبل منه طبعا فرقا مش وابح في الحالة الاولى اكثر نفسه في الحالة الثانية قال عبارة مجملة هذا الاجمال ازال هو بالتفسير قال أنا بقول ما نكشى عندي حاجة لأن ردعتها لك فتقبل أو قال بقول ما نكشى عندي حاجة لأنها تلفت بلا تعدي ولا تفريد طبعا هذا كله إذ لا بيّنة إذ لا بيّنة مع أحد الطرفين فعند عدم البيّنة يقبل قول مودع في التلف والرد ما لم يكن قد أكذب نفسه أما في وجود بيّنة مع أحد الطرفين يحكم بالبيّنة ثم انتقل إلى العارية العاريه بفتح الياء بلا تشديد والتشديد افصح العاريه في التعريف الفقهي او التكف الفقهي اباحه نفع عين يحل الانتفاع بها مع بقاء عينها اباحه نفع عين يحل الانتفاع بها مع بقاء عينها اعارت سياره مثلا مشوار او جاره اعارت جرتها المدخل او اعار جره الفأس كما هو حاصل او الابره او غير ذلك او قدح فيحل انتفاع عين يباح الانتفاع بها مع بقاء العين هذه العاريه قال والعاريه مضمونه وان لم يتعدى فيها المستعيذ بمان العارية اذا تلفت بلا تعدي ولا تفريط فيه خلاف طبعا اذا تلفت بتعدى او تفريط في مضمونة باتفاق الفقهاء لكن ان استعار منك سيارة فتعدى زاد في سرعة السيارة المقررة او مشي بيها من غير ما يشوف المية او من غير ما يشوف الزيت شر طويل او استعرتها مثلا لمشوار الى القاهره فتجاوزت مثلا الى البحر الاحمر او استعرتها الى طنطا فتجاوزت الى اسكندريه تعدي اذا تلتت تضمن وهذا بلا اشكال لكن اذا تلفت بلا تعدي او تفريط شايفها ومظبطها وتتابع الميه والزيت ماشيه بسرعه معقوله تناسب الجو والطريق ثم تلفت بلا تعدي وبلا تفريط موقفه في موقف معتاد نظامي موقف السيارات المعتاد مامنها كويس فتعرضت لحادث وهي واقفه اتلفها انتبه لك ما في تعدي ولا تفريط ماشي في طريق معتاد مسلوخ خرج علىك وخطا طريق على غير المعتاد عدست عنهم فاخذوها ما فيش تعدي ولا تفريط تضمن ولا لا تضمن ابن قدامه رحمه الله يقول العاريه مضمونه وان لم يتعدى فيها المستاجر ضمان العاريه بلا تعد ولا تفريط فيه خلاف وما ذكره المصنف هنا هو مذهب الشافعيه ومشهور مذهب الحنابل هو مذهب الشافعيه ومنشور مذهب الحنابل اما الحنفيه وقول عند المالكيه وروايه عن احمد انها لا تضمن هو اختيار الشيخ الثائمهي هو الاقرب ان شاء الله تعالى احنا مسألة البيانات احنا قلنا يد, يد المستعير يد ايه لانه اخذ المال باذن صاحبه فهذه يد امانة فيقبل قوله بلا بيانة مع يمين لكن البيانة اذا وجدت خلاص مع هذا او مع هذا بشي اشكال في بعض الفوائد قبل ما نترك الوديعة العارية عقد جائز ولا لازم الاصل انها عقد جائز يباح لكل واحد من الطرفين أن افسخها بلا رضا آخر لكن إن قيدت بوقت أو عمل صارت لازمة إن قيدت بوقت أو عمل صارت لازمة لو قال أعرني السيارة ثلاث أيام فأعارة صارت مقيدة الآن بوقت فهذا في قوة الشرط والمسلمون على شرطه ولو قيدها بعمل قال انا عاوز اكرمكم الله الحمار بتاعك احرت عليه الارض ارض غتنا بالمحراثه اللي بتركب في الحمار ده عنده فدانين مثلا والتاني عارف ان هم فدانين حارت نص فدان وراح ده له في الحمار هذه مقيده بعمل هذه قوه الشرط فان شاء الله تعالى انها عقد جائز ما لم تقيد ب تعاقد او بوقت او عمل فإن قيدت فأصلاح هذا تكيد في قوة الشرق وأيضا إذا لم تقيد بوقت أو عمل الأصل أنها عقد جائز ما لم يترتب على فسخه ضرر فإن ترتب على فسخه ضرر فلا يجوز الحديثي لا ضرر ولا ضرر قال العلماء في الوديعة قانون الوديعة مستحب لمن وافق من واثق من نفسه يعني الامانه لما فيه من التعاون على البر والتقوى وقد قال صلى الله عليه وسلم والله يعاون العبد ما كان العبد في عون اخيه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل الودائع من كفار قريش قبل البعثه وبعد البعثه حتى الهجره وقد نقل البيهقي في سننه انه صلى ما ترك علي بن ابي طالب ثلاث ايام بعده يرد الودائع قال ابن قدامه رحمه الله اذا ادعى المودع تلف الوديعة تلف الوديعة هل قول قوله بغير خلاف نعلمه وقال ابن المنذر اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم ان المودع اذا احرز الوديعة ثم ذكر انها ضاعت ان القول قوله دي قاعدة عندك ان الامين قول قوله مع يمينه فالمودع امين والمستعير امين والمستعجر امين والشريك امين والمضارب امين كل هؤلاء القول قولهم مع يمينهم اذ لا بينه منتقل الى الاجارات باب الاجارات حتى تتصور الامين والعلماء مختلفون في لو اشترط التضمين كيف من قال ان مقلد هذا شرط فاسد جيد لكن بالنسبه لما يكون في المساجد من اشرطه ونحوه تعار للنفع العام فتشترط على من أخرها مبلغ من المال يكون للصالح العام وليس لك هذا غير الأشياء التي تعار لها من يملكها والنفع يكون قاصر على صاحبها فإذا قيم على الإحسان والمال في الأصل لا يملكه أحد مما يكون مال الله هذا من باب الإحسان ولا تدري عليه أحكام العارية التي هي من لو كان شخص بعينه ان كل قضيه قائمه على لحسن الاجاره عاوزين نتطرق لها شويه اشياء العلماء لهم تعريفات كثيره للاجاره في, في تعريف حسن هنذكره هيعطينا هي تصور جيد عن هذا الباب او هذا الكتاب من التعريف المستحسن للإدارة ما يلي عقد على منفعة مباحة هذه المنفعة من عين معينة أو من عين موصوفة في الذنة هذه المنفعة تكون مدة معلومة أو على عمل مباحة معلوم بعوض معلوم هنقول التعريف ثاني وهنشرحه الاجاره عقد على منفعه مباحه من عين معينه او موصوفه في الذمه مده معلومه او على عمل معلوم بعوض معلوم هذا التعريف اشتمل على اكثر شروط صحه الاجاره اشتمل على اكثر شروط صحه الاجاره اول من التعريف عقد على منفعه خرج ذي العقد على العين فالعقد على العين يسمى ديعا الان انت رحت محل تاجير سيارات العقد اللي بيتم بينك وبين محل تاجير السيارات على العين ولا على المنفعه على المنفعه ان كان على العين فهو ديع فهو عقد على منفعته وليس على عين وان كانت الاجاره طيوع منافع قال منفعه مباحه خرج بيه المنفعه الايه المحرمه بيتعاقد مع راقصه ان هي تيجي ترقص فهي فهي منفعه محرمه هو بيستاجرها في بيدها اجره يا ريت دلوقتي يقول اه اه بيدها اجره هذه منفعه محرمه استاجر فرقه موسيقيه علشان تميتوا حفلا كما يسمنوا احياء الحث انما هو امات يعني غير ذكر الله ويميت القلب او غير ذلك من المنافع المحرمه استاجر كاهنا ليتكهن له او ساحرا ليسحر له فبيقول ما نفع ايه محرمه قال من عين معينه او موصوفه في الذمه يستفاد من ذلك ان الاجاره على نوعين النوع الاول ان تكون الاجاره على عين معينه ويفترض ان تكون الاداره على عين موصوفه في الذمه مثال تتصل مثلا على واحد في الاسكندريه في الصيف كنت هتتاجر شقه يصفها لك واستأجرتها بالوصف فهتاخد منفعه عين موصوفه في الذمه رحت محل تاجر سيارات شفت السياره اللي هتستاجرها وعينتها واجريت العقد على منفعتها اصبحت من ساعه عين معينه ماشي الان وصلت بالسياره الى الاسكندريه شفت الان العين اللي هتستاجرها هناك او اللي انت عقدت عليها او ترجع اتصلت على مكتب تاجير سيارات وانت في الشقه فاستاجرت سياره بالوصف قلت له انا عاوز سياره ميتسوبيشي مثلا 2006 اوتوماتيك وصفه كذا ساعتها كذا ومكيف كذا وصفها لك بس اجرت الان عين موصوفه في الذمه هذا جائز وهذا جائز لا اشكال طال مده معلومه واضح ولا بد ان تكون المده معلومه في الاجاره قال على عمل معلوم احيانا تكون الاجاره على اداء عمل كان تستاجر بناءا مثلا يبني لك بيت كل 1000 بجد كده كل 1000 طوب يعني او تستاجر خياطا يخيط لك ثوبا او طبيبا يجري لك جراحه هذا الاجير اللي بتاجره عشان عمل قد يكون اجير خاص قد يكون اجير مشترك فياته في الباب الاجير الخاص له صوره وله احكام تختلف عن الاجير المشترك في الصوره والحكم وفي ثانيه ان شاء الله تعالى قال رحمه الله باب الاجارات وهي عقد على المنافع هذا تعريفه رحمه الله قال لازم من الطرفين الاجاره عقد لازم واحنا تقدم معنى ان العقود من حيث اللزوم وعدمه كم قسم ثلاثه عقد لازم من الطرفين وعكسه عقد جاز من الطرفين ووسط جاز من طرف ولازم من طرف عقد لازم من الطرفين كالبيع لا يحق لاحد ان يفسخ الا برضا الاخر هذا بعد لزومه الا ان يكون في خيار شرط او مجه او في نوع من انواع الخيار وعقد جاز من الطرفين مثل له بالوكاله لازم من الطرفين من حق اي احد يفسخ في اي وقت ما لم يكن في ضرر عقد جائز من طرف ولازم من طرف مثل ايه الرهن فالرهن من جهه الراهن لازم لا حق له ان يفسخه اما من جهه المرتهن فهو جائز فباخذ من كرهن ثم بعد مده رده له حق هو محسن واضح طيب هل لازم من الطرفين هذا هو الاصل عند الجمهير ان الاداره عقد لازم من الطرفين لكن تفسخ في صور يذكرها المؤلف تفسخ في صور يذكرها المؤلف ومما لم يذكره طيب ياتي ان شاء الله قال عقد لازم من الطرفين لا يملك احدهما فسخها طبعا الا بالغ غير الاخر قبل تمام المده يعني او قبل تمام العمل ولا تنفسخ بموته ولا جنونه بموت احدينا ولا جنون اي احد من الطرفين لا تنفسخوا بذلك قال يجب الان فسخ او حالات الفسخ وتنفسخ بثالث العين المعقود عليها ها لا كده في نسخكم لا وتنفسخ الان انت استاجرت شقه قضم الزل راحت راح الحي راحت الاماره انتبه لك طيب شوفوا في الشرح تحت اللي عنده في المتن لا تنفسخ في الشرح برضه جاي لا ها تنفسخ لا دي زياده ها مش نفسه هذا خلالكم سؤال الفسخ الان وتنفسخ بتلف العين المعقود عليها وانقطاع نفعها كما لو استأجر ارضا ليزرعها والارض كان فيها ابار او يصل لها طرعة ثم انقطع ماء البئر او ماء الترع اللي واصل الارض وبطل النفل ثلاث العين الاحناف قاسوا عليها العذر الطارئ من جهه المستاجر العمه ما تلفتش ولا حاجه هو استاجر محل عشان يبيع فيه ملابس جاهزه السبوبه بتاعته كلها حطاها في المحل احترق المحل عن اخره كل سبوقته راحت من اول شهر في الايجار وهو مستاجر الدكان لمده 5 سنين الان خلاص كان مستاجره يتجر فيه ليس عنده مال يتجر فيه لا هنفق له لا يلزم ببقيه المد لا يلزم المستاجر بقيه المده فيقاس العذر الطارئ على المستاجر الذي يتعذر معه استيفاء المنفعه يقاس على تلف العين وهو قول وجيه قال وللمستأجر فسخها بالعيب قديما كان أو حادثا بشرط أن يكون العيب يمنع الانتفاع المتعارف عليه لكنه لو عيب لا يملع انتفاع لا ليس من حقي أن يفسر تبع لك أن تستقدر تشكه مثلا وبعدين منع الماء عنها لسبب أو آخر المية بتاعة الشجأ منعت هذه عيب حادث يمنع الانتفاع على الوجه المعروف يمنع الانتفاع على الوجه المعروف لجنة فرضنا مثلا مثال التفهيم تستجر تشقه ثم حصى العيب يكون هذا العيب مثلا يتعلق بالكهرباء او بالسخال ويمكن اصلاحه ولا يمنع الانتفاع هل هذا العيب يبيح لك فسخها تقول لا قال صلى الله عليه وسلم اتحركت انها فسخ مثلا فكلمة العيب هنا العيب المقصود العيب الذي يمنع الانتفاع على الوجه المعروف قال ولا تصح ابدا الان في شروط صحه الاجاره ابدا الان في شروط صحه الاجاره ولا تصح الا على نفع معلوم اشترط لصحه الاجاره شروطا الشرط الاول ان تكون على نفع معلوم ثم ذكر المؤلف طريقين للوقوف على النفع المعلوم كيف تقف على النفع كيف؟ ما طرق العلم بالنفع الطريقة الاول الى ارح الطريق الثانى الوصف الان انت بتروح موجة في العربيات تاسم بلوين تركب عربية الى القاهرة هذا عقد على منفعة اتفقت علي حاجة؟ اتفقت على الوجرة؟ اتفقت هتقعد ازاي في العربيه ولا ما اتفقتش على اي حاجه معروف في الاضرقه ومعروف انك هتقعد العربيه بجوزها بعراكب وانته ده طريق المعرفه الناس رغم انك ما اتفقتش على اي حاجه لكن العرف طيب بالوصف بتروح لخياط تستاجره لخياط الثوب تشترط عليه شكل اللياقه تشترط عليه الثاء سا... والكمر تشترط عليه شكل نوع الثوب قميص بنطلون يبقى هو قال رحمه الله ولا تصح الا الا على نفع معلوم اما بالعرف او الطريق الاول لنفع كسكن دار واما بالوصف كخياطه ثوب معين وبناء حائط وحمل شيء الى موضع معين وضبط ذلك بصفاته ومعرفه اجرته هذا الشرط الثاني لفحت الاجاره معرفه قدر الاجره ومعرفه قدر الاجره اما بالعرف او بالاتفاق كنا مثلنا في معرفه الاجره بالعرف بتروح الموجف ما بتتفقش ومعروف الاجره كام من المنبلون المنصوره برضه مثلا من قرية من قرى من القريه بتاعتك الى المنلوين او العكس او بتتفق على الاجره في المشاوير غير معتاده او في خياطه الثوب او نحوه بذكر شرطين الان معلوميه النفع ومعلوميه الاجره قال رحمه الله وان وقعت على عين فلا بد من معرفتها العلم بالعين المعقود عليها قال رحمه الله ومن استاجر شيئا فله ان انا نختم هذه المساله لان الوقت ضاق قال ومن استاجر شيئا فله ان يقيم مقامه من يستوفيه باجاره او غيرها اذا كان مثله او دونه وان استاجر ارضا لزرع فله زرع ما هو اقل منه ضررا فان زرع ما هو اكبر ضررا منه او يخالف ضرره ضرره فعليه اجر المثل وان اقتر الى موضع معين فجاوزه او لحمل شيء فزاد عليه فعليه اجر المثل للزاد طيب انت استاجرت شقه يقول من حقه انك تاجرها لغيرك بشرط ان يكون هذا الغير ضرره المساويك او اقل منك انت واسرتك عددها 5 فتاجرها لواحد اخرته عددها ايه 5 وفي نفس السن او 4 لكن ما ينفعش تاجرها لواحد يعملها ورشه حداده فتاجيره اياه ورشه حداده ضرر اكبر ان فتش تقدرها الواحد اكثر منك عددا او افراد الاسره اكبر من من اولادك سنا ان الضرر بيكون ذات استعمال المرافق هذا كله اذا لم يشترط عليك المالك عدم التاجير او يدري بذلك العرف وذالك بتلاقي في العقود الموجوده الان بيشترط على عدم التاجير فهذا مما يغلب على الظن انه عرف جارف زمن الفقيه ذكرها طيب وان استاجر ارضا لزرعه استاجرت ارض عشان تزرع فيها الشعير ما ينفعش تزرع فيها قطن كنت تزرع فيها غله لانه ضرر الغله او القطن اكثر من ضرر الشعير لكن لو استاجرتها لزرع غله فزرعتها شعير جاز لان الشعير ضرره اقل من ضرر القمح على الارض وهذا معروف عند اصحابي الخبره لكن لو استاجرتها لزرع شيء فزرعت ما هو أكثر منه اكثر ضررا منه فتع اجره المثل أن عادة لما تستأجرها لزرعة شعير من زي ما تستأجرها لزرعة قطن مثلا بتختلف الأجر قال وإن استأجر عربا لزرع فله زرع ما هو أقل منه ضررا فإن زرع ما هو أكبر ضررا منه أو يخالف ضرره وضرره فعليه أجر مثل يعني بالنسبة للذي زرعه وإنك ترى إلى موضع معين إنت استأجرت السيارة بسائق أو بدون سائق إلى مثلا طنطة تتجوزت الأسكندرية يكون عليك أجر مثل أجر الزائد. الذي تجاوزته في هذه الكروه كما يقولون ما تهني بهذا القدر ان في جنازه الاخرى حين يحضروها هذا والله اعلم صلى الله عليه وسلم وبارك محمد زك الله